قال يا ق و م إني ل ك م ن ذ ي ر ا ب ل س ي للعلوم ه واتقوه و أ ط ي و ن يغفر ك م من ن ذ ب ك ويؤخركم إ ل ى أ ج ل م س م ي م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 ه م و ا س ت و ا ث ي ب ه م و و أ ص ر ا و ا س ت ك ب ر و ا ا س ت ك ب ا ر ثم إ ن ي دعوتهم ع جهارا ثم إني أ ل ن ت ل ه م وأسررت ل ه م إ س ر ا ر ا ف ق ل ت ا س ت غ غفارا ف ر ربكم ر و ا كان إنه ي س ل ا ل س م ا ء ي موسوعه د النابلسي ل ل ع ل ل ك م الاسلاميه موسوعه النابلسي ر ا ما ك م لا ت ر ج و لله و ق ر ا وقد ق ك م ألم أطوارا تروا ف خ للعلوم ق ا ل ه س ب الاسلاميه و ج ل ق ر ف ن نورا وجعل ل ش م س ث ر ا ج ا و ا ل ل ه أنبتكم من ا ل أ ر ض نباتا ثم ي ع ي د ك م ف ي ه ا و ي خ ر ج ك م إ خ ر ا ا ج و ا ل ل ه جعل لكم ا ل ت مضمون ا ل ت م ا فجاجا قال نوح الرب إ ن ه م ع ص و ا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا قسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونكرا وقد أ ض ل و ا كثيرا موسوعه النابلسي ل ا ل ا ل ا م م ا خ ط ل ا أغرقوا ف د خ ل و ا ف ل م ي ج د و ا ل ه م من دون الله أنصارا الله